هل الفرق الضالة التي بدلت معاني الإسلام هل خرجت إلى الكفر وقد بين الشاطبي رحمه الله أن تلك الفرق افترقت عن الأهواء وخالفت الشريعة وسبق معنا في المسألة التي قبل المسألة السابقة أن هذه الفرق أجمعت الأمة على أنها فرق وظلال وانحراف عن مفاهيم الإسلام الأساسية وأن كل فرقة ابتدعت في الإسلام ما ليس منه وأن هذه الأهواء أضرت بالمجتمع الإسلامي فكانت هذه الفرق بسبب مخالفتها للاعتقاد الصحيح. وبسبب مخالفتها لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها أدخلت المجتمع الإسلامي في الحرافات فكرية كثيرة وقد تبلغ هذه المحرافات إلى حد الكفر كما ذكر المصنف سابقا وعلى هذا فهذه الفرق متوعدة بالنار كما في الحديث الصحيح، وهو الذي يشير إليه في هذا الموضع يقول سبق الحديث وحديث الافتراق فقد سبق الكلام فيه فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة يدل يدل على أنها متوعدة بالنار وهذا التوعد بالنار إما على الخلود وهو من خرج إلى هذه من هذه الفرق إلى الكفر الأكبر وإما متوعدة بالنار على بقية الأهواء التي وقعت فيها أما المسألة التي قبل هذه الدرس الماضي فتذكرون أن الإمام الشاطبي حرر فيها مسألة مهمة وهي أن الفرق أتت إلى كليات أساسية في الدين فخالفت فيها قد ضربنا لذلك أمثلها والمقصود هنا بالفرق التي تنتسب إلى الإسلام الفرق التي تنحاش إلى الشريعة معنى تنحاش إلى الشريعة تنتسب إلى الإسلام وتنحاسوا إلى الشريعة في الجملة يعني يتكلمون بالإسلام وعندهم أيضا التزام عام بالإسلام ويصلون ويصومون وعندهم هذا الالتزام العام بالإسلام إلا أنهم أدخلوا عليه على كليات الأساسية ما يؤدي إلى إدخال المجتمع في انحرافات الخطيرة ضربنا مثال لهذا في الدرس الماضي بالإرجاء فإن المرجئة وإن كانوا يصومون ويصلون ويعملون بالإسلام في الجملة إلا أنهم غيروا العقيدة الإسلامية فأصبح الإسلام فيما يكتبون فيما يتكلمون به هو مجرد النطق بالشهادتين ولم يحدروا من الشرك الأكبر الذي هو ناقض الناقض الإسلام وغيروا مفاهيم الإسلام بحيث استقبلته الأجيال بعد ذلك فتفلت الناس عن أحكام الإسلام بسبب هذا الفكر الإرجائي وضربنا مثالا آخر فيما يتعلق بعبادة في القبور. لأن عبادة القبور السلف كانوا يسمونهم الغالية يعني الذين يغلون في الصالحين والأنبياء ويعبدون غير الله وهم ينتسبون إلى الإسلام يصلون ويصومون لكنهم مع ذلك خالفوا في كليات أساسية من كليات الدين ولاحظوا أن الإرجاء يؤدي إلى تعطيل أحكام الدين وعبادة القبور تؤدي إلى الخرافة وكلها مفاهيم مناقضة للإسلام ودخول هذه المفاهيم المناقضة للإسلام هي تغيير تغيير للشريعة وتغيير للعقيدة ثم أيضاً ظلمنا مثالاً آخر من البدع الخطيرة وهي الذين يخالفون الشرائع بمجرد عقولهم ويرون أن ما يشرعونه من دون الله هو الأصل وهذا الفكر موجود عند المعتزلة قديما وموجود عند العلمانيين الذين يعتبرون أنفسهم متدينون لأن العلمانية تنقسم إلى قسمين علمانية متدينة وعلمانية غير متدينة علمانية غير متدينة, متدينة الذين ينكرون الدين مطلقا وهم أشبه بالملاحدة وهو لا يوجد في أوروبا العلمانية المتدينة الذين يرون قبول التدين لكن يستثنون على الشريعة يستثنون على الشريعة والاستثناء عن الشريعة يغطونه بتشريعهم البشري هم شرعون من دون الله فالتشريع من دون الله من البدعة التي احدثت ونشأت عليها فرق وطوائف ومعنى هذا أنهم يجعلون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله مع وجود التدين عندهم المسألة التي معنا هذه تنبني على المسألتين السابقتين ولهذا ذكر الشاطبي هنا هذه المسألة كيف يعدون من الأمة يعني هل هؤلاء ينحاشون إلى الأمة يعني نقول مثلا هم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصومون ويصلون وهذا موجود في الفرق قديمة فأنهم يصلون يصومون ويشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسوله يعني يظهرون ذلك وأما الفرق الحديثة أيضا لتنتسب إلى الإسلام مثل العمانية المتدينة مثلا عمانيا اللي يصلون ويصومون فهم يصلون ويصومون وينطقون بالشاذبين لكن يستثنون على الشرائع يستثنون على الشرائع يعني يختارون ما شاءوا ويدعون ما شاءوا والحكم الأخير هم أنفسهم ليس الحكم الأخير هو الشرع بحيث تكون أحكامه كلها ملزمة لهم بل هم يرون يقولون إنها تنقسم إلى قسمين منها ما هو ملزم كالعبادة ومنها ما هو غير ملزم. فيسقاط اللزوم عنه والوجوب هو تحكم في الشرع واستدراك عليه وكفر به لأن الشرع جعله لازما وأنت تجعله غير لازم وهذا أصل البدعة كل ما ذكره الشاطبونه في الكتاب عن البدع أنها هي اعتراض على الشرع لأن الشرع يجعل هذا واجبا وأنت تجعله غير واجب أو يجعله مندوبا وأنت تراه غير مندوب يجعله حراما وأنت تجعله غير حرام الشارع يجعله شركا وهؤلاء يجعلونه ليس بشرك الشارع يجعله بدعة وهؤلاء يجعلونه سنة هذا تصرف في الشريعة ما هي مخالفات جزئية فالعاصي يزني أو يسرق مع استبقاء أصل الشرع فلا يعترض عليه ولا يستثني فيه لا هذا أمر زائد عن مجرد المعصية يعني هو تغيير لعقائد الإسلام وتغيير لشراء الإسلام فهو خلاف في أمور كلية أساسية وهذا الذي يفسر أنه لما كثر قديمه وحديثه في العالم الإسلامي تفرقت الأمة ونشأت أفكار لا يصح أن تنتسب إلى الإسلام أو أن تكون منهم لا، ليست من الإسلام ومع ذلك انتسبت إليه انتسبوا إليه بتعلقهم بالتعبد والتدين وهم يصلون ويصومون في الغالب ومنهم من لا يصلي مثلا وفي نفس الوقت يعترضون على بقية الأحتاج ولا ينقضون لها بقي السؤال هذا الذي يعترضون عليه بأي شيء يغط يغطونه ما البديل البديل عند الفرق القديمة البدع بدل السنة وعند الفرق الحديثة المذاهب الغربية بدل الإسلام قوانين الوضعية بدل الشريعة شاطبي الآن سيدرس هذه المسألة وهي كيف ينتسب هؤلاء إلى الأمة هل يجوز أن ننسبهم من الأمة أم لا يعني نقول هم من الأمة ثم نقول بعد ذلك كفر من كفر منهم وابتدع من ابتدع منهم دون الكفر فهم أهل الأهواء وينتسبون إلى الأمة أو نقول أنه لا يجوز نسبتهم من الأمة أصلا واضح المسألة دي؟ السؤال هذا واضح؟ الصوت واضح ها؟ طيب هل نقول مثلا إنهم ينحاشون إلى الأمة باعتبار النطق وباعتبار الصلاة والتعبد ونقول إنهم أهل أهواء وهذه الأهواء على قسمين فإن بلغت حد الكفر فمن وقع ذلك منه فهو كافر بعينه بالشروط المعروفة عند أهل العلم ومن لم يبلغ حد الكفر فهو من أهل الأهواء وينتسب إلى الأمة فليس بغريب أن يكون من أهل الأهواء ثم ينتسب إلى الأمة ممكن الجمع بين الأمري الشاطبي سيدرس هذه المسألة وسيقيسها على مسألة أخرى. فإن الفرق التي نشأت فرق اليهود والنصارى غيرت الدين. ولا شك إن عند اليهود والنصارى قبل مجيء الإسلام فرقة ناجية. قبل مجيء الإسلام. عندهم فرقة ناجية لا شك. وهم الذين حدث عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار. لما قال على الصلاة والسلام إن إن الله اطلع على أهل الأرض عربهم وعجمهم ومقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب فأهل الكتاب تفرقوا لكن بقيت فرقة عندهم ناجية يعني تعملوا بالتوحيد وتلتزموا بما بأمر الله أيقرأ بداية المسألة بارك الله في وكذلك الظاهر في فرق اليهود والنصارى أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هودًا ونصارى فيقال في الجواب عن هذا السؤال إنه يحتمل أمرين أحد أحدهما أن نأخذ الحديث على ظاهره في كون هذه الفرق من الأمة ومن أهل القبلة ومن قيل بكفره منهم فاما ان يسلم فيهم هذا القول فلا يجعلهم من الامه اصلا ولا انهم مما يعدون في الفرق وانما نعد منهم من لا تخرجه بدعته الى كفر فان قال بتكفيرهم جميعا فلا يسلم انهم المرادون بالحديث على ذلك التقدير وليس في حديث الخوارج نص على أنهم من الفرق الداخلة في الحديث بل نقول المراد بالحديث فرق فرق فرق لا تخرجهم بدع بدعهم عن الإسلام فليبحث عنهم يعني هنا الشاطبي يذكر الفرض الأول وهو يقول أن من تسبون للأمة فيكون الحديث عن هذه الفرق فرق كما ذكر هنا لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام ولذلك علماؤنا علماء المذاهب والفرق قديما قسموا الفرق إلى قسمين فرق إسلامية وفرق تنتسب في الإسلام يعني غير إسلامية فمثلا وذكر هنا الخوارج هالنص الحديث على أنهم من الفرق هل الحديث نصت على أن فيهم علامات الفرق وأنهم فرقوا دينهم كما هو الشأن في المرجعة كما هو الشأن في المعتزلة كما هو الشأن في الشيعة وسبب ذلك مخالفاتهم في أمور كلية أساسية تؤدي إلى انحراف الفكر والفهم وتفتيت المجتمع الإسلامي وتؤدي إلى انحراف بمفاهيم الإسلام وتعطيل كثير من شرائعات هي فرق ممكن أن تقول فرق إسلامية فرق غير إسلامية التي لا يمكن يعني بالإجماع لا يمكن نسبتها للإسلام يعني لا يمكن أن يكونوا مسلمين مثل القديانية العصر الحاضر هذه تنتسب إلى الإسلام ينتسبون إلى الإسلام لكن لا يختلف العلماء في أنهم ليسوا مسلمين وهذا من غرائب ال التأثرات الفكرية والأهواء ينتسب إلى الإسلام ويزعم أن له نبي غير نبي الإسلام أو مع نبي الإسلام القديانية يقولون أن نبيهم ليس هو محمد عليه الصلاة والسلام والإسلام أو هو القديان مع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا يشك بأنهم كفار لكن هل ينتسبون الإسلام أم لا ينتسبون هم هم أنفسهم ينتسبون الإسلام. وهناك فرق مثلا في الشيعة الذين يولهون علي هذا لا خلاف لأنهم كفار لا خلاف بين علماء المسلمين بينهم كفار وينتسبون إلى الإسلام ولذلك ظهر البحث عند أهل العلم في الفرق منها ما ينتسب إلى الإسلام ويمكن أن تسمى فرق إسلامية مثل الخوارج معتزلة وهناك فرق تنتسب إلى الإسلام لكن لا تسمى فرق إسلامية وعلى هذا الضابط يعني إذا دخلت في الكفر وإن انتسبت إلى الإسلام فليسوا مسلمين فكذلك الأول الذين ينتسبون إلى الإسلام لكن لا يقعون في الكفر الأكبر فمن هنا ينحشون إلى الأمة يعني إنحياشهم إلى الأمة ينفعهم في رفع الكفر عنهم بشرط هذا الضابط انحياش الفرق المذكورة من الخوارج مقتزلة إذا انحاشوا إلى نفعهم ذلك بشرط ألا يدخلوا في الكفر الأكبر فإن دخل بعضهم في الكفر الأكبر فهو كافر على الضابط هذا الموضوع قد سبقت الإشارة إليها عند مسألة تكفير الفرق ولما كان معظمهم أو جملتهم أو أكثرهم لم يقعوا في الكفر الأكبر البواح صراحة فهم ينحسون للأمة وهم مسلمون لكن أمرهم خطير ما وجه الخطورة في أمرهم الخطورة في أمرهم إنهم أدخلوا مناهج على الأمة ليست من دين الإسلام ولذلك العلماء أجمعوا على أنهم ضلال أحب عندنا أمرين وعندنا أمران أجمع على أنهم ظلال ثم المسألة الثانية من خرج إلى الكفر الأكبر فوقع ومن سلم من الكفر الأكبر لكن بقي في تخبطات الأهوى فهم فساق ظلال وأشد من الفسق ظلال فاذاك سميوا الفرق الضالة سموا بإجماع الفرق الضالة عند أهل السنة يسمونهم كذلك والسبب في هذا أنهم أدخلوا ضلالات كثيرة على المجتمع الإسلامي وقد سبقت الإشارة إلى أن علماء السنة كانوا في قرون الأولى يقومون بعملين كبيرين العمل الأول هو نشر الإسلام في العالم وتوسع الفتوحات والأمر الثاني يقومون بمكافحة أفكار الأفكار المنحرفة التي بدلت الدين في داخل المجتمع الإسلامي ولا شك الناس يحتاج إلى جهد عظيم، ولذلك لما كان لما لم تنشأ في وقت أبي بكر وعمر أبو بكر نشأت فيه فرق أخرى هي من النوع الثاني ما هي الفرق النوع الثاني اللي ذكرناها؟ ما هو النوع الثاني في الفرق؟ غير إسلامية وتنتسب مثل المرتدين في عهد أبي بكر هي المرتدين في عهد أبي بكر. منهم من انتسب إلى الإسلام أم لا؟ وهم مرتدون. هذه وجدة. لكن أبو بكر رضي الله عنه قضى على هذا النوع من الردة وثبت الإسلام. فبدأ الإسلام ينتشر في الفتوحات. فلما جاء عمر رضي الله عنه النوع الأول هذا الذي ينتسب الإسلام وهم مرتدون يعني في الكفر البواح أو منحشون إليهم هؤلاء. لم يكونوا موجودين في عهد عمر فما الذي حصل في عهد عمر اتسعت الفتوحات اتسعت الفتوحات اتساعا كبيرا مملكة فارس والروم ضمت للإسلام أكبر مملكتين في العالم أكبر دولتين كبيرتين في العالم فلما جاء عثمان رضي الله عنه انتشرت الفتوحات دي. لكن وقت علي الفتوحات محدودة جدا ما ما في فتوحات لماذا لإنجى علي رضي الله عنه بالوقوف في وجه الفرق التي نشأت تلك الفترة نشأت القوارض نشأت أفكار الشيعة نشأت أفكار الصابئة نشأت نشأت العقائد المنحرفة فلا شك أن وجود هذه هذه الأفكار المنحرفة أدت إلى تغيير مفاهيم الإسلام وتعطيل حركة الفتوحات الإسلامية. ومن ثم ويبقى هؤلاء كما سبق على قسمين الأصل فيهم أو الأكثر فيهم أنهم مسلمون لكن دخلتهم ضلالات وانحرافات ومنهم من وقع في الغلو الذي هو أشد الذي دخل إلى الكفر الأكبر فهؤلاء وقال عنهم أنهم كفار لكن في الجملة النوع الأول الذي هي الفرق الإسلامية وقد سبق الكلام فيها فرق مسلمون أهل أهواء وبدع ينتسبون إلى الإسلام منهم من وقع في الكفر الصراح ومنهم من لم يقع فهؤلاء نشبتهم إلى الأمة لا شك فيها والشاطبي إنما يردد الكلام لبيان الإضاح وإلا هذا هو رأيه وقد سبق النوع الثاني من الفرق ليس معناه هنا الآن وهي فرق غير إسلامية ومع ذلك تنتسب إلى الإسلام لماذا قالوا العلماء غير إسلامية لأنهم لا يترددون في كفرين وضربت لكم مثال بالقديانيون طيب <تصفيق> اقرأ ما قلنا. لا نتبع المكفر في إطلاق القول بالتكفير ونفصل الأمر إلى نحو مما فصله صاحب القول الثالث ويخرج من العدد من حكمنا بكفره ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره مما لم يذكر في تلك العدة. إلا ما إلا ما سواه. فإذا يقول هنا الشاطبي يخرج. من حكمنا بالكفر وهذا يعني يستوي فيه الخوارج المعتزلة ويستوي فيه أهل السنة لأن الرجل من أهل السنة إذا أتى بالكفر البيّ يخفز تحقّن المسألة يعني الرجل من أهل السنة كان من أهل السنة ولكنه كذب بحكم الصلاة أتى بابا من أبواب الشرك الأكبر حققت فيه الشروط رد حكم الشرع كذب بالرسول وقع في سبب من أسباب الردة فيخرج ما يمكن أن يعد في أهل السنة فكذلك هؤلاء من خرج منهم إلى كفر بين كفر الأكبر فهو على ذلك الحكم وإن قلنا أن هذه الفرق مسلم فرق إسلامية تنتسب إلى الإسلام ولم نقل بتفكيرها لكن على أحاد معينين فيها إذا خرج الكفر الأكبر فحكمه كذلك. إيه نعم. والإكتمال الثاني أن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى في الموضع، وذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة وأنها على صوابها وأنها المتبعة للمتبعة لها وتتمسك بأدلتها. وتعمل على ما ظهر لها من طريقها وتناصب العدا وتمنسَب من, من نسبتها إلى الخروج عنها. إحنا بنتحاول نعلق على هذا النص لأنه طويل حتى ما نعود إليه. يقول هنا تدعي الشريعة. الآن سأناخذ مثال اللي هو المعتزلة وارج بعض قوائِف الشيعة الذي لم يصلوا إلى الغلو كفر الأكبَر أو لا يدّعون الشريعة. نعم. ممكن تضع معهم بقية الفرق الحديث مثل العلمانية مثلا فهنا يقول فرق تدعي الشريعة وأنها على صوابها وأنها المتبعة لها وتتمسك بأدلتها تتمسك بأدلتها هذا ظاهر في الفرق القديمة بالنسبة للعلمانية قد لا, يظهر لا تظهر هذه الصورة بوضوح لكن نعود إليها وتعمل على ما ظهر لها من طريقها تعمل على ما ظهر لها وش اللي ظهر لها ظهر لهم فهم للإسلام معين يعملون عليه وتناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنه لو قلت لهذه الفرق إن فرق ضاله ناصبوك العداوة الشاطب يريد يقول هنا أن تنحاس إلى الشريعة وتحاول أن تعمل بها لكنها سيذكر الآن المخالفات التي تقع فيها. أكمل بارك الله. وترمي بالجهل وعدم العلم بالجهل وعدم العلم من ناقضها؟ يترمي بالجهل وعدم العلم من يعني من خالفها؟ لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم, دو هو الصراط المستقيم دون غيره. ولذلك هذه الفرق تجدها تناصب أهل السنة. العداء ويدعون أنهم على الصور أشبه الخلاف مع الفرق أشبه الخلاف مع الفرق بين العلمانيين الآن وبين الذين يدعون إلى تحكيم الشريعة في كل شيء فالعلمانية ماذا تقول لا تدخل الشريعة في كل شيء ممكن تكون الشريعة في العبادات لكن لا يمكن أن تحكم كل شيء ولا نوافق على هذا ويخالفون أهل السنة الذي يرون أن الشريعة حاكمة في كل شيء وأن الله لما أمر بتحكيم شريعته أمر بتحكيم شريعته في الأمور الخاصة والعموم وفي كل شيء وليس هناك إلا مصدر وحيد وهو الشريعة العلمانية ما هو مستوعب بين القضيّات يقول لك ما في مصدر وحيد الشريعة مصدر من مصادر التشريع الشريعة مصدر من مصادر التشريع طيب المصادر الأخرى من فين نأخذها قالوا من الغرب وإذاك تجد عقولهم وكتابتهم وأفكارهم قوانين وضعية هم مشبعين بها لأن في مصدر آخر فعندهم مصدران المصدر العملي المنتشر هو المصدر الغربي المصدر الشريعة الانتساب مع التعلق ببعض العبادات ولذلك يناوون أهل السنة لأن أهل السنة يقولون لا لا بد من إلغاء تعدد المصدرية ويبقى مصدر واحد وهو الدين وهو الشريعة وهو الحق وهو الكتاب والسنة وهو الوحي هذه العلمانية ينازعون فيها ينازعون فيها أشد المنازعة فإذا جئت أن تقول له أنت الآن وقعت في هذا الانحراف الكبير لا هو يرميك بالانحراف ويعتبر مطالبتك بتحكيم الشريعة في كل شيء تطرف يعني إيش معنى التطرف يعني فهم فاسد يعني أنت فهمك للإسلام غلط وهو فهمه للإسلام صحيح، فهنا ممكن أن نقول من هذه الزاوية نقيسهم على الفرق لأن الفرق يدعون أن ما عندهم هو الصواب وأن ما عند أهل السنة هو الضلال هنا وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام لأن المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقر ورضيه ولم يصحب شوف الآن يريد أن يقارن بين الفرق المنحاشة إلى الإسلام ووصفهم بالوصف الأول يقبلون بعض الدين ويردون بعضا بشبه عندهم شبه ريالة يقول هؤلاء من هذه الزاوية يقبلون بعض الدين ويردون بعضهم لكن يختلفون عن المرتد والكفار. كيف يختلفون عنه المرتد إذا نسبته إلى الردة الغالب أو الكافر قلت له البعيد يهودي أو نصراني لا يقول لك شيء يقول لك هو يهودي ونصراني لكن هذا إذا نسبته إلى الكفر ينفر منه عجلة الرجم الخوارج، قلت له كافر ينفر منه لا يقبل وإذا جيده مثلا من المعتزلة أو حتى من من الشيعة أو حتى من بعض الغلاة يرد ذلك المثال الذي عرضنا ومثال علمانية يرفض يرفض أنك أنت تصفه بهذا الوصف يقرأ كمل كلام الشاطبي أعده مرة أخرى قال وبذلك يقرأ لأنها تدعي لأنها تد قبل سطرينكم لأنها تدعي أعد النص لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام لأن المرتد إذا نسبته إلى الارتداد يقر به ورضيه ولم يصطل ولم يعادك لتلك الشبه تلك النسبة صح ذلك النسبة يقول هو يهودي ونصراني ما يعادي قول هو يهودي ونصراني. ولم يعاديك لتلك النزلة. لماذا؟ لأن هو يرضى بالانتساب إلى اليهودية والمصرانية ويصححها يعتبرها دينا. لكن لو قلت لو أنت كافر ودينك باطل يعاديك. هذه مسألة يعني تحتاج تركيز. إذا إذا قلت لو هو يهودي أو نصراني ما يعاديك؟ لأن هو ينتسب إلى اليهودية. قلت لو أنت من أنت؟ على البعيد يهودي يقول أنا على دين اليهود طيب وأنت الثاني قال نصارى, على نصارى. لكن لو قلت لو أنت كافر ظال ودينك باطل وأنت من أهل النار المت على ذلك ماذا يصنع يعاديك ولذلك في العصور الواحد كان يكتب عن الانشطار الجديدة يقول مثلا نحن نعمل عمليات انشطار في البشرية نقول عن هؤلاء إنهم كفاء ليش نقول عنهم كفا نقول عنهم أنهم غير مسلمين فاليهود والنصارى يرضون منك أن تقول أنهم غير مسلمين لا ينازعونك ياه لو قلت لو كم مسلما كم من المسلمين قال لا فهو لا ينازعك هذه النسبة ولا يعاديك إذا قلت له أنت غير مسلم يقول لو قلت لو أنت كافر تظهر العداوة ولهذا الذي خفف العداوة بين المسلمين والكفار في العصور هذه أنهم رفعوا لفظ الكفر وضعوا وبدلهم غير المسلمين والحقيقة هي غير المسلمين هي معناها كفر غير المسلمين معناها هي الكفر لكن استعملوا اللفظ الأول وهو الذي خفف العداوة وهو الذي خفف العداو لكن لو قلت له أنت من الكافرين معنى هذا أن الكفار في النار معنى أن هذا دينك باطل فهنا نصب في العدد فالمقصود هنا هذه الفرق إذا قلت له أنت كافر أو مرتد أو ضال ما يقبل النسبة إذا قلت له أنت مثلا نسبته إلى الكفر لا يرضى هذه النسبة ولم يعادك لتلك النسبة كسائر اليهود والنصارى وأرباب النحل المخالفة للإسلام بخلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدعون الموالفة للشارع والرسوخ في اتباع شريعة محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنما وقعت العداوة بينهم وبين أهل السنة بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن السنة ولذلك تجدهم مبالغين في العمل والعبادة حتى حتى أن بعض أشد الناس عبادة مفتون جزاك الله خير هذه أنا الله استعمل عندك لكن اضافتك جيدة جزاك الله خير. لأن العبارة ركيكة فلا بد لها من إصلاح ولذلك المحقق قال كذا في الأصل يعني يبدو أنه كأنه يقول أنها ليست مستقيمة ولكنه لم يسلح فأقرب شيئاً يضاف إليها مثل ذلك حتى والمقصود أن بعض يقول إن بعض ما قال أشد الناس قد يكون إنسان أشد الناس عبادة وهو على سنة لكن بعضهم يكون في شدة عبادة كما ذكر كما سبق في حديث الخوارج ويكون مفتون العياذ بالله ببدعة لكلام الشاطبي هنا يريد أن يحكي فعلهم هم فهم يرون أنفسهم أنهم راسقون في اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لكن عليها حال هذا الوصف صعب يطلقوا عليهم الشاطبي لم يطلقوا عليهم لكن يقصد يقول إنهم يدعون لأنفسهم أنهم أولى بالحق والذي يظهر لي أن هذه المسألة بالنسبة للفرق القديمة أو بالنسبة لبعض الطوائف مثل ابناء المسلمين انتسبوا إلى العلمانية ولا يقبل أن تنسبوا إلى الكفر ما يقبل ومنهم من انتسبوا إلى الشوعية للحال ولا يقبل أن تنسبوا إلى الكفر مع أن مذهب الشوعية بإجماع عند علماء أهل السنة وغيره وأنه كفر ومذهب العلمانية حقيقته كفر لأنه استدرك على الشر إذا رجعنا للفرق السابقة أيضا لا يرضون أنك تنسبهم للكفر لكن هو الكلام في نسبته من الكفر أو في نسبته من الضلاله البحث الذي معنا هنا في نسبته من أي شيء لأن الشاطبي اختار وهو الصواب أنهم ينحشون للأمة وأنهم من الأمة وأنهم لا يكفرون إلا إذا وقع معين منهم في كفر بيت خلونا نمشي على القاعدة هذه وهذا الصواب في قول السلف فهنا النزاع بينهم وبين أهل السنة في أي شيء في تكفيرهم أهل السنة لا يكفرون الفرق المذكورة الآن أن نتكلم على أنا الفرق الذي هي موضع هذه المسألة فالخلاف إذن في أي شيء إذا لم يكن في التكفير الخلاف في التبديل والتبديع وهذا لا يجب التنازل عنه لأن إذا تنازلنا عن معنى هذا أننا نقر مبادئهم ونقول أنها صحيحة وهي ليست بصحيحة. وإذاك أجمع علماء السنة على أن أفكار الفرق هذه المخالفة للإسلام وأن كلها بدع وضلالا وأنهم داخلون تحت الوعيد الشديد السابق في الأحاديث وأنهم فرقوا الأمة وأنهم كلهم في النار إلا واحدة هي التي خرجت عن ذلك كله وصبرت على السنة. يمكن أن يأتي للشاطب بعض البحوث وهي العهد على من في هذا الخلاف؟ هذا خلاف الآن أهل السنة لا يمكن يتنازلوا عنه يعني أضرب لكم مثال لو تنازل عنه أهل السنة هذا طبعا غير ممكن لأن الله حفظ دينهم حتى لو قصر بعض أهل السنة الله يستبدل غيرهم يقومون بالحق الله عز وجل لا يخل الأرض من الحق سبحانه الخل نفرض فرض جدلي لو تنازل أهل السنة ما الذي سيحدث؟ قوم يؤلّهون علي ويستوردون مذاهب النصارى في الوصايا. النصارى يقولون إن أن الله أوصى لعيسى وعيسى أوصى لفلان والعيسى يوصي للروهبان. ولذلك ظلت النصارى تعددت الفرق. الشيعة أيضاً قالوا الغلا قالوا بتأله علي أو بأنه وصي للنبي عليه الصلاة. وعلى هذا إذا كان هو وصي فيوصي غيره ولذلك نشأت عندهم الاثنى عشرية فلو أن أهل السنة تركوا ذلك لكان انتشاره أكثر مما هو الآن وقس على ذلك بقية الفرق الفرق الحديثة مثلا مثل القديانية القديانية لو ترك أهل السنة لزادت انتشار عبادة القبور عبادة القبور من حيث أنها تنتسب إلى الإسلام وينتسبون إلى الإسلام يصلون ويصمون وإذنون يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويمارسون الكفر الأكبر الشرك الذي حرمه الله فلو أن أهل السنة قص يعني لم يقاوموا لانتشر ذلك انتشارا عظيما في العالم يعني يقصد انتشار أكثر مما هو وانتشاره عظيم الآن لكن يكون انتشاره أكثر من كذا. العلمانية الآن التي تعتبر يعني في جو الصراع التي تريد تقفز من ببادئها على المجتمع الإسلامي فلولا, فلولا مقاومة علماء السنة ودعاة أهل السنة وتقديم الإسلام بشموله والإنكار على هذه المذاهب المنحرجة لازدادة انتشار فإذا وقع الخلاف هذا لا يمكن أهل السنة أن يتنازلوا لأنهم لا يملكون حق التنازل أنت تتنازل عن حق تملكه وليس كذلك ها؟ لكن عن حق عن أمر لا تملكه حق لك أن تتنازل يعني اثنين مثلا يختلفون على أرض بجوار بيته وأنت ما تملك الأرض وتأتي تقول لأحد الخصمين الذي يطالب بها تقول أنا أتنا... أتنازل لك عنها لا يمكن أن تتنازل عما لا تملك فمسألة الدين والشريعة والحق ما يمكن أن تتنازل عنه لأنك لا تملك ذلك. فالعهدة في الصراع والخلاف على هذه الأمور العهدة على من على هذه الفرق. في معنى العهدة هنا يعني المسؤولية تترتب على من تترتب على الظالم المعتدي الباغي ولا أشد من الظلم والبغي بعد الشرك مثل الأهواء والبدع. العهدة على من العهدة على هؤلاء. العهدة على هذا والخلاف هنا ليس خلافا في مجرد قضية التكفير فقط لأن هذا لا يجعل المسلمين يرتبون هذه القضية تركيب صحيح إذا تكلم الناس عن التكفير خوفوا منه رددوا فيه قد لا ينضبط لهم لكن على حال أهل السنة ضبطوه في باب الرد وضفوه فلما جاءوا عند الفرق أيضا كان كلامهم منهجي وعلمي لأن هذه الفرق تنحاش إلى الشريعة ووقعت في اشتباه ولوجود الاشتباه لم يكفر أهل السنة هؤلاء إلا من ظهر منهم إلى كفر بواحد أهل السنة ضبطوا هذه المسألة لكن هذا بحث البحث الثاني بحث ما هو متعلق بالتكفير متعلق بجملة ما عنده هؤلاء هل هو دين؟ وإلا أهواء جزماً عند أهل السنة أنها أهواء طيب بقي المسألة الثانية هذه الأهواء هل هي ضلالة أم لا يجزمون بأنها ضلالة وأنها أشد من مجرد المعصية وأنها افتراء على الله واستدراك على الشر وتفكيك للمجتمع الإسلامي ويدخال للأمة في التفرق في الدين فعلى هذا يكون المنهج واضح لأهل السنة إن بلغوا إلى حد الكفر فالأمر واضح وإن ما بلغوا ما نضيع المسألة نعود إلى الإجماع الآخر وهو أنهم ضلال وأن ما يتكلمون به من الإسلام وإن انتسبوا إلى الأمة أن هذا أهواء وضلالة وهذا ليس بغريب أخوان أن نحن سبق معنا ما يتعلق بالمحكمات المتشابهات إذا وجدت الإنسان يتعلق بالمتشابهات ويلعب بالألفاظ والعقائد هذا لا خير فيه ويمكن يصل العقل البشري يتلاعب بأكبر الألفاظ ما تصدع تتفاهم معه وأضرب لكم مثال في بعض الطوائف من اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما أظننا موجودين الآن لكنهم موجد يقول لا إله إلا الله كما تقول أنت ويقول محمد رسول الله كما تقول أنت لكن لا يوافق على دينك فكيف تستطيع تفهم القضية ويبقى يهوديا معاديا ضالا مضلا من أهل النار أكبر همه أن يعاديك ويعادي دينك وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من يفك الإشكالي يا ري هل... عندهم اعتقاد أن النبي خاص للعرب فهو رسول واضح المثل لي رسول وصادر رسول صادر ومن عند الله؟ ومن هنا يقول محمد رسول الله أي رسول صادق من عند الله لكن يكذبونه في أي شيء في ما جاء به من الحق من عند ربه أو عفوا في بعض ما جاء به من الحق من عند ربه بأنه رسول للعالمين ولذلك يستبقون أصل مذهبهم فيبقى يهوديا معاديا لك ضالا مضلا من أهل النار مفسد في الأرض وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسوله وإذا عرفت كيف الطوائف تتلاعب بالمتشابه عرفت أنه ليس بغريب أن ينتسب إلى الأمة ويقع في مثل هذه الانحرافات الضخمة التي أشار إله الشاطبي في أول وأول الكتاب وآخره كله في كشف فطورة البدع وأثرها على الأمة، إنَّكَ والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع حديث الخوارج، فإنه قال عليه الصلاة والسلام تحترون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم، وفي رواية يخرج من أُمَّة قوم يقرؤون القرآن. ليس قراءتكم من قراءتهم بشيء ولا صلاتكم من صلاتهم بشيء ولا صيامكم من صيامهم بشيء وهذه شدة المثابرة على العمل به هذا هل... هل... سبق الكلام على الحديث لكن شدة المثابرة هذه ما تكفي ما لا بد من علم وذلك سبق معنى أن المحكمات هي أصول العلم وهي عاصمة للإنسان من الضلالة وأن الإنسان إذا التزم بأصول العلم عصم نفسه، فلن نريد أن نطيل في هذه المسألة، ممكن أن تراجعون ما يتعلق بخصائص المحكمات الشريط السابق، فمن التزم بأصول العلم نجا، وإن كان قليلا العبادة، ومن لم يلتزم بأصول العلم لم ينجو ومعنى أصول العلم أن تكون عندك معلومات صحيحة معلومات صحيحة حتى وإن كان فيك تقصير لأن الرجل من أهل السنة يقع فيه التقصير لكن عنده أصول علمية صحيحة وعنده عمل صحيح قل. ولهذا لو كان الأمة الآن بمشارك الأرض ومغاربها عندها علم صحيح وعمل صحيح ولو قليل مستواها يختلف تماما يختلف عن وضعها الحال حتى إن العلم الصحيح والعمل الصحيح وإن كان قليلا يجعل الإنسان يميز ويتبين يميز ويتبين ومما يحضرني من المثال السابق ونعود إلى المثال السابقة لمثالة التلاعب المتشابه نابليون، نابليون الفرنسي الذي دعا هو طبعا من أبرز العلمانيين الذين غيروا مفاهيم الدين الأوروبي على انحرافها، ثم نقل الأفكار الغربية والقانون الفرنسي إلى العالم الإسلامي. بشري، وضعي يكفي أن وضعه الكفر يكفي. أنه وضعه الكفار ومعنى أنه يضع الكفار وأنهم سيتأثرون بتفكيرهم عقائدهم واتجاههم الإباحي إذاك أحل فيه الزنا كرمكم الله وحل فيه اللواط وأحل فيه الربا قانون نابليون مشهور فأدخله مصر أدخله مصر لما كانت الحروب والجيش الإنجليزي في مصر فجاء فجاء النابليون من فرنسا وجاء معه بمكتبة كبيرة وجاء معه بالقانون الفرنسي وأدخله إلى بلاد مصر وأراد أن يحكم به وينحي الشريعة الإسلامية فهل سيدخل نابليون بصفته كافر؟ إلى العالم الإسلامي لن يقبل فماذا صنع ادعى الإسلام ادعى الإسلام وأرسل رسالة إلى الأزهر وقال إنني رجل مسلم يعني ما هو بكافر رجل مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله لا ولد له يعني هو عرف يعني كيف يدخل إلى المسلمين من هذا المدخل يعني أنتم تتهمون النصارى بأننا نقول أن عيسى ابن الله فنحن نقول أنه لا ولد له يمكن أن يقول النصراني لا إله إلا الله وأن الله لا ولد له ونقع في المشكلة السابقة لا يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يعترف بها للعالمين ومن ثم لا يعترف بالشريعة ونابليون جاء بقانون وضعي يريد يضعه بدل الشريعة فالحقيقة ولم يغير من دينه شيئا لم يغير من دينه شيئا فكتب إلى المشيخة رسالة فقال لا إنني لا كما يقول المعارضون بأنني رجل جئت ليخرب مصر وإنما جئت لأقيم العدل فيها وجئت معي بقانون يقيم العدم والسؤال إذا كان قانونك يقيم العدم فالشريعة ماذا تقيم ماذا تصنع ثم قال لهم أنا رجل مسلم وأقول لا إله إلا الله وأن الله ليس له ولد نقول هذا الكلام صحيح لكن بقي عليه أن تقول وأشهد أن محمدا رسول الله وأن شريعته ملزمة وأن شريعته حق وصدق وأنها ملزمة ويجب التحاكم إليها وأنها المصدر الوحيد ولا يجوز أن يقدم عليها غيرها نابليون اليون لن يلتزم بهذا ولو التزم بهذا لكان مسلما حنيفيا لكن ما التزم بهذا فجاء بالقانون مع الكلام العام هذا الذي ذكره وإن كان فيه حق لكنه لا ينفي عنه الشرك الأكبر ثم عمل مجلس من المشايخ فصار يصدر القوانين تحت تلقيعاتهم وبهذا نشر القانون الوضعي في مصر ثم لما دخل مصر بدأ ينتشر إلى انتشار واسع في العالم والسلام ومن ذلك قولهم كيف يحكم الرجال كيف يحكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله ففي ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه سبق الكلام فيها يعني الشاطم يريد يقول إنهم عندهم معلومات إسلامية مثل معلومات الإسلامية لا تكتب هذه معلومات عندنا باليوم ما تكتب هو رجل شرير مفسد أفسد بالأرض الذين تكلم فيهم أقل خطورة لأنهم ينتسبون الإسلام وعندهم معلومات لكن معلومات ما تكفي لابد أن يرجعوا إلى أصول العلم الصحيح ولهذا شوف يعني ركز على مسألة هنا وقد سبق الكلام فيها وهي أن من لا يريد أن يلتزم بأصول العلم الصحيح اللي هو أصول أهل السنة ماذا يصنع يبدأ يطعن في أهل السنة يطعن في مرجعيتهم فإن كان من من إلى الأمة مثل الذين نتحدث عنهم، يطعن في مرجعيتهم، الخوارج طعنوا في الصحابة الخوارج قبّحهم الله طعنوا في الصحابة، الشيعة طعنوا في الصحابة، المعتزلة طعنوا في الصحابة، عقيدتهم خبيثة في الصحابة لأنه يريد يقطع الطريق على الناس إلى المرجعية الصحية العلمانيين يطعنون في أهل السنة متطرفون حتى يقطع مرجعية الناس إليك عندما يحكم بالشريعة متشدد يصر على أنها لابد تحكم في كل شيء متطرف يعتبر العالم الآخر كافر جهود النصارى متطرف فلابد يطعن فيك ويطعن في المرجعية والفرق طعنوا في المرجعية اللي هي تمثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الفرق الناجية ما أنا عليه وأصحابي فنحن الحمد لله عندنا مرجعية علم وهي الكتاب والسنة وعندنا مرجعية عمل وهي تطبيق الإسلام والمحافظة على كلياتي في المجتمع الأول ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهم يأتون يطعنون في هذه المرجعية فإذا أردت أن تعرف دين الرجل والأهواء التي تتخبط في ذهنه فانظر فإن كان يطعن في المرجعية الصحيحة فأياك أن تثق به فالفرق طعنت في الصحابة طعنوا في أهل السنة الطوائف الجديدة يطعنون في أهل السنة الغرب الآن يطعنون بالجملة في, في أهل الإسلام لأن ما أصبحوا مرجعية للعالم في الأخلاق في الشرائع ماذا اللي يصلح مرجعية للعالم اللي يصلح مرجعية للعالم أفكار الكفار ومذاهبهم ماذا رأيهم هنا ثم قال عليه الصلاة والسلام يقرأون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم فقوله عليه الصلاة والسلام يحسبون أنه لهم واضح فيما قلنا يعني عندهم اشتباه عندهم معلومات لكن ما تغني عنهم شيئا يعني لا تغنيهم الغناء الذي يدلهم على الطريق المستقيم هذا بالنسبة في الفرق هذه التي تنحاش إلى الإسلام وهي موضح هذه المسألة نحن لا نقول أن هذا في الفرق فقط فلنقول أيضا في الكفار أنفسهم لأنهم عندهم معلومات لأنهم معلومات كثيرة لكن هذه المعلومات في جانب والالتزام بالحق في جانب آخر وقد سبق معكم الآن كلام كثير منهم قل لا إله إلا الله وأن الله لا ولد له معلمات صحيحة لكن الإسلام لا يمكن, لا يمكن أن تجزئه لا يمكن أن تبعضه أخطر ما يمارس في العالم هو تبعيض الإسلام الذين جعلوا القرآن عظيم ما يمكن تبعيضه. الدين كله لله تريد دين صحيح؟ لابد أن يكون الدين كله لله ما في بعض الدين لله وبعضه لغير الله هم يأتون يجعلون بعض الدين لله فيتحدثون في هذه الدائرة بمعلومات إذا سمعتها ما شاء الله ما تقدر تعترض صحيح والبعض الآخر دائرة تحدثون فيها بأهوائي هذا تطبيق يقرون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يعني لا يقع الموقع الصحيح الموقع الصحيح أن الدين كله لله ولا بدي يترك الأهواء ويحدد المرجعية الصحيحة والمرجعية الص الصحيحة الصحابة رضوان الله عليهم وبعدين هم ما هم بعيدين عنهم هم بنفس القرن وكونهم يتجاوزون هذا كله والعياذ بالله يتجاوزون المحكمات الصحابة الأصحاح مصدر العلم البعض الطوائف الخوارج أنكر الرجم بعضهم أنكر سورة يوسف ثم بعد ذلك يسقطون المرجعية في العلم ثم بعد ذلك يحدثون هذا البدع واليبكي بعد ذلك والتعبد بعد ذلك فإنه لا يمكن أن يؤدي به هذا التعبد إلى علم صحيح لأنه أسقط المرجعية الصحية وأنت لو ذهبت ونظرت إلى الرهبان في, في, في الغرب ونظرت أيضا إلى عباد القبور ونظرت إليهم ساعة تتعجب يبكون يتألمون تعبدون ويبتهلون ويدعون ويبذلون أموالهم يمكن واحد ما معل ثوبه يأخذ ثوبه ويرميه عند القبر نذر لكن ما ينفعهم ذلك من شيء لا ينفعهم هذا العمل وإن كان كثير فإن كان فيه مؤونة لكن عمل على ضلاله ولاحظوا هنا وهذه أهمية التربية للأمة أنا يمكن أن يكون معلومات لابد أن تنزل هذه المعلومات إلى قلوب الناس. شوف لاحظ الحديث هنا هذا منهج تربوي مهم. قال لا يتجاوز صلاتهم تراقيهم. معلومات ما تتجاوز المنطقذي ما تنزل ما تجي هنا ولا تتمكن هنا. إيش منها كيف تستفيدنا؟ ولذلك يقصر أهل العلم يقصر طلبة العلم إذا اشتغلوا بال, بال... بالعموميات واشتغلوا بال... بالعواطف وإن كانت ليست من هذا الجنس الذي نحن فيه لكن حتى شغال الناس بالعواطف ما هو الصحيح أن العواطف سرعان ما تزول لابد من علم صحيح يورث قلبا صحيحا ويورث هذا القلب الصحيح العلم الصحيح ثم يكون هناك تذكير صحيح وأمر على بينه ثم ترتب على مواقف للأمة صحيحة هذا إذن تقول لنا ربيت أمه وهذا الأسلوب موجود في البشر موجود سواء على بدعة أو على غير بدعة موجود معلومات الع... كثير من المعلومات الصحيحة عنده أشياء لكن لا تتجاوز المعلومات اللي بلغة العصر يسمونها الآن المعلومات الصدحية يعني ما تأخذ العمق المطلوب ما تأخذ الأصول الصحيحة لذلك حتى طريقة العلم طريقة تعليم العلم طريقة التربية تحتاج إلى إعادة نظر تحتاج إلى إعادة لا بأس أن تحدث الناس بعموميات كثيرة وتثير عواطفهم هذا الأسلوب طيب لا بأس به لأنه موجود في الموعظة لكن ما يمكن تكتفي به الأمة لابد من الأسلوب الثاني الأسلوب الذي ربى عليه علماء السنة أتباعهم وأصحابهم إينا. ثم إنهم يطلبون اتباعه بتلك الأعمال ليكونوا من أهله وليكون حجةً لهم حين صرفوا تأويله وخرجوا عن الجادة فيه كان عليهم لا لهم وفي معنى ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق هذه وصية مباركة عليكم بالعلم عليكم بالعلم ثم قال وعليكم بالعثيق يعني القديم صول العلم الصحيح بل ذلك الآن سبحان الله أصحاب الأفكار المنحرفة من, من علمانيين وغيرهم الآن يقولون يا أخي اترك القديم خليك إنسان في حاجة اسمها تعدد الثقافات في حاجة اسمها يعني الأسلوب المعاصر لازم تتعلم الأسلوب المعاصر في التأثير على العالم لابد كذا هو يريد أن تترك أصول العلم فإذا تركت أصول العلم وتركت العتيق القديم سهل عليه أن يتلاعب بك هذا الأثر هذا الأثر أخرجه من عبد البر في جامع بيان العلم أين عبد وإياكم والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق فقوله يزعمون كذا دليل على أنهم على الشرع فيما يزعمون ومن الشواهد أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث السابق مضى الكلام في تخريجه حديث رواه البخاري ومسلم حديث سعيد الخدري حديث الخوارج ذكره ذكره رجاله البخاري مسلم من حديث ابي سعيد الخدري هنا طيب تقراوا باقي والله الحديث من ومن الشواهد ايضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وان فرط فرطكم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من ياتي بعدك من امتك قال عليه الصلاه والسلام رايت لو كان لاحدكم خيل غر محجله في خيل دهم بهم الا يعرف خيله قالوا بلا يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام اِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فِرطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَلَا يُذَادُ النَّرْجَالُ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ أُنَادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ, هلم فَيُقَالُ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ فَقُولُوا فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُحْقًا فوجه الدليل فوجه الدليل من الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم فلا يزادن رجال عن حوض إلى قوله وناديهم ألا هلم مشعرا بأنهم من أمته وأنه عرفهم وقد بين أنه يعرفهم بالغرر والتحجيل فدل على أن هؤلاء الذين دعاهم وقد كانوا بدلو ذو غررٍ وتحجيل وذلك من خاصية هذه الأمة فبان أنهم معدودون من الأمة ولو حكم لهم بالخروج من الأمة لم يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغرةٍ أو تحجيل لعدمه عندهم ولا علينا أقلنا إنهم خرجوا ببدعتهم عن الأمة أولاً إذ أثبتنا لهم وصف الانحياش إليهم إليها وفي الحديث الآخر يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي قال فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم قال فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم فإذا كان المراد بالصحابة الأمة فالحديث موافق لما قبله بل أنتم أصحاب وإخوان الذين لم يأتوا بعد فلا بد من تأويله على أن الأصحاب يعني بهم من آمن به في حياته وإن لم يره ويصدق قول عقب المرتدين على اعقابهم على المرتدين بعد موته او مانع الزكاه تاويلا على ان اخذها انما كان برسول الله صلى الله عليه وسلم وحده فان عامه اصحابه راوه واخذوا عنه براءه براءه من ذلك باركه الله فيك حديثان الحديث الاول اخرجه مسلم وجه الشاهد فيه عند الإمام الشاطبي هنا على هذه المسألة الاستدلال بقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال ناديهم على هلم على هلم فيقال فيقال قد بدلوا بعدك فقول فسحقا فسحقا فسحقا, فسحقا يعني يستجيب لأمر الله فيه هو كان قد أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث على ظاهرهم فإن فيهم الغرة والتحجيل وهذا كلام الشاطبي في أن هذه الفرق تنتسب إلى الأمة ويصلون ففيهم أثر الصلاة فالنبي لما رآهم على ذلك اعتبرهم من أمته الذين هم ناجون فأعلمه الله عز وجل هنا أنهم بدلوا وأنهم على بسبب هذا التبديل يستحقون العذاب فيؤخذ بهم إلى النار كما ورد في الحديث الأخرى فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم تصديقا لكلام الله سبحانه وتعالى هذا دبائس الحديث الأول الثاني مثله وهو عند البخاري أيضا قال يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي قال فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح هذا الحديث أيضا هو عند البخاري في باب الحشر من حديث شعب عن مغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إنكم محشورون حفاة عراتا قر لا كما بدانا أول خلق نعيده الآية وإن أول الخلايق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فيقول يا رب أصيحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم قال إلى قوله الحكيم قال فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم لكن الشاطبي هنا فسرهم بمن ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين زكاهم الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه فأجمع أهل السنة على ما ورد فيهم من فضائل ومن الأدلة القرآنية التي تدل على نجاتهم وإكرامهم عند ربهم وأن أمة الوسط الذي مدحه الله عز وجل فذلك جعلناكم أمة وسطا وأنهم أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبته وأنهم كما قال عز رضي الله عنهم ورضوا عنه هذه المسألة واضحة وأول ما نبتدي بها في شرح هذين الحديثين فبقي تفسير الحديث في من ارتد سواء بالكفر أو بالأهواء هؤلاء قال بعض الله العلم كما قال ابن حجر هنا قال هؤلاء من جوفات الأعراب الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن الأعراب قسموا الله لقسمين قسم من يؤمن وينفق في سبيل الله عز وجل وصنف منهم من لم يستقر الإسلام في قلوبهم قالت الأعراب آمنا قلنا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فهؤلاء دخلت عليهم الدواخل ومنهم أيضا المنافقون ومنهم الذين ارتدوا لأن الحديث هنا قال إنهم لا تدري ما بدلوا بعدك في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كفر من كفر من العرب أبو بكر قاتلهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكن هم ارتدوا وكفروا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وهم ارتدوا منهم من, من لكن ارتدوا ومن هنا فرق العلماء بين الصحابة الذين مدحهم الله وبين الأعراب والمنافقون والمرتدون فالحديث يعني هؤلاء الحديث يعني هؤلاء الأوصاف التي وردت في الحديث كما قال ابن الحجر هنا وغيره من أهل العلم رحمهم الله قالوا إن هؤلاء فيه من غرور والتحجيج والأمثلة تدل على ذلك أما أهل الأهواء كما سبق فإنهم يصلون ويصومون، وأما المرتدون فمنهم من ارتد بمنع الزكاة وكان يقر بالصلاة يعني كان من أهل التحجيد وكذلك ما من انحاش إلى الأمة من العراب الجهال وغيرهم من وقع فيهم النفاق وغيرهم فإنهم كانوا يصلون أيضا فالنبي يرى هذه العلامة هذه العلامة مشتركة بينهم وبين غيرهم من أهل الصدق وتدل على أنهم من الأمة فالنبي خاطبهم بهذا قال ربي أمتي أمتي هذا بالنسبة للظاهر بالنسبة لحقيقة الأمور التي يعلم الله بها عنده والتي ظهرت للمسلمين أيضا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ظهر لهم أن لا يبدلوا فكان الحساب على ماذا؟ كان الحساب على حقيقة الأمر وحقيقة الأمر أنهم بدلوا وأنهم غيروا فلما بدلوا وغيروا استحقوا هذا العذاب المذكور في هذه الأحادي. وكلام هذا العلم في هذا حول هذه المسألة كما ذكرت لكم وقد نقله ابن حجر تفصيلاً ذكر في مصحاب البدع ذكر في أيضاً المنافقون. ذكر فيهم الأعراب المرتدون فهؤلاء الذين استبقوا الانتساب إلى الإسلام وكانوا أيضا يصلون ظهرت عليهم آثار الغرة والتحجيل فلما ظهرت عليهم آثار الغرة والتحجيل النبي عليه الصلاة والسلام عرفهم بذلك عرفهم بذلك فلما عرفهم بذلك ورأى أنهم بدادون يُذَادون أي يُؤخذون كما يزاد البعير الضال قال الضال هنا لأنهم أهل ضلاله كما يزاد البعير الضال فلما وقع فيهم ما وقع وخذ بهم في النار كما في الأحاديث الصحيحة الأخرى فالنبي لما تبين له ذلك أن ذلك بسبب التبديل بعده قال فسحقا فسحقا فسحقا دعاء عليهم وتصديقا لأمر ربه سبحانه وتعالى هذا خلاصة ما ورد في هذين الحديثين وعلى هذا فهم ينحاشون للأمة والشاطبي أورد هذا الحديث لهذا الشاهد الشاهد أنهم ينحاشون للأمة لكن لما وقع التبديل عندهم في مفاهيم الإسلام عقائد الإسلام وشرايع الإسلام فإنهم مستحق بذلك العذاب وأصل البدع وأصل الانحرافات السابقة التي ذكرناها كلها ترجع إلى التبديل والتغيير. أشار الشاطبي هنا إلى إلى معنى استنبطه هو. قال بل أنتم أصحابي وإخوان الذين لم يأتوا بعد بعده. وأنا فرطكم على الحوض. استنبط الشاطبي من هذا. قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقابلهم هنا إخوانهم يعني إخوانهم الذين لم يرهم هذا دلالة الحديث دلالة الحديث أن إخوانه أي الذين هم على دينه المتبعين لسنته الذين لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمهم إخوانه فمن كان آمن به في حياته رآه أو لم يره على خلاف تفسير الصحابي لأنه من الصحابة سواء رأوه أو لم يروه من آمن به في حياته فهنا إخوانه هم الذين جاءوا بعده أي لم يروه لم يكونوا في حياته عليه الصلاة والسلام وهؤلاء وردت لهم مناقب كما ورد في الأحاديث قال لأجر الواحد منهم خمسين منكم وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال لأنهم يجدون على الخير أعوانا لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا فإن الاستمساك بالحق والصبر عليه في جدة غربة الإسلام يدخل في هذا الحديث هم إخواني يعني على ما أنا عليه وهم في جدة الغربة مستمسكون بالحق صابرون عليه فهذه منقبة لهم هذه منقبة لهم طيب نكتفي بهذا المقدار حول هذه المسألة السالسة ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعافية في الدنيا والآخرة الأخنا يقول باقي خمس دقائق نأخذ فيها الأسئلة إن شاء الله يقول يدور في هذه الأيام تسمية المسلمين المعتدلين على أننا نرى بعض المخالفات لمن يمثل هذه التسمية فما هو الضابط في التسمية الصحيحة للمسلم المعتدل المصطلحات الحديثة هذه تحتاج إلى تأمل مثلا يأتي إنسان يقول وسطية في يقول المعتدلون واحد الثاني يقول لهم متطرفون تسمية مصطلحات جديدة فإذا كان الأخ يسأل هنا عن ما هو الضابط في تسمية الصحيح للمسلم المسلم الضابط له في تسمية أنه مسلم هو سماكم المسلم ثم هم بعد ذلك ما بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق والمسلم أيضاً ممكن أن يسمى بالمصطلح الشرعي ما هو بالمصطلح الموجود الآن أن الناس يضعون مصطلحات يضعون مصطلحات فكرية جديدة تحتاج تحديد العلماء الفقهاء يهتمون بتحديد الألفاظ هذه الألفاظ يضعح الناس يقول لك المعتدلون طيب من هم المعتدلون يقول لك المتطرفون طيب من هم المتطرفون يقول لك الإرهابيون، طيب من هو الإرهابي؟ مسائل تحتاج تحديد، تحديد علمي، تحتاج منهج علمي. يعني الغرب الآن يسمي نفسه معتدل، يسمي المسلمين في العالم يستثني يقسمهم إلى إرهابيين وغير إرهابيين. طيب من المصطلح؟ من اللي يحدد هذه المصطلحات؟ من الذي يحدد هذه المصطلحات؟ المصطلحات هذه التي ليست منظمة. يعني ما درس أهل العلم في كتبه، مضموها وضبطوها. ولا يعني أن هناك مصطلح جديد ما يقبل لا بشرط أن يدرس يدرس ويعرف ما هو المقصود منه عندما من أطلقه حتى نستطيع نحدد المصطلح ينبعث من من الذهن يكون عند الإنسان معلومات قد تستعمل أنت نفس المصطلح أو يستعمل نفس المصطلح لكن أنت تذهب ذات الشمال ويذهب ذات اليمين لابد من تحليل إذا سألون السائل، ونماذج ضابط التسمية، إذا تريد كلام الفقهاء، المنصوص عليه في الكتب يقولون المسلم العدل، ويفسرون العدل يقولون الذي يقيم الواجبات ويدع المحرمات، ويكون من ذوي المرواة، هذا المسلم العدل، وأشهد ذوي عدل منكم، ففي ضابط علمي للموضوع ده، لكن هذا الموضوع اللي تحدث فيه هذه تسميات فكرية. ما هي ضوابط فقهية هذه تسميات فكرية واحد يوسع على الإسلام ويتنازل عن مفاهيم الإسلام ممكن يقول هذا معتد مثلا يمكن واحد الآن يشدد مثلا على حرمة الفساد في الأرض والربا مثلا والانحراف والما يصنعه الكفار والمسلمين ويشدد مثلا على الفضيلة والتوسع في الإباحية والحريات يقول لك هذا متطرف أو متشدد مثلا قال لك متشدد هذه مصطلحة راح الناس ما أنزل الله بها من سلطان فينبغي أن نرجع الناس إلى المصطلحة الشرعية الله سما الناس مسلمين استقام على التوحيد الله سماهم مسلما وسماهم أمة وسطا مسلمين عدولا العدل هو الذي يقيم الواجبات ويدعى المحرمات يكون من أهل المرواد بالنسبة للنواحي العامة والتفكير أن يلتزم وصول أهل السنة فنعطيه وصفا مثل الوصف الأول على أي حال لكن لفظ جديد ولا نفس الوصف الأول لأن العدل هو هذا تلتزم بالواجبات حتى في الأمور العقائدية فنقول هذا من أهل السنة ينبغي الإنسان يحرص على هاتين التسميتين الشرعيتين التي بينها أهل العلم منذ نشوء الإسلام الأولى في العقائد والتوجهات أهل الصنة يقابلهم أهل البدع. بالنسبة للأعمال والسلوكيات الرجل العدل هو المسلم الذي يقوم بالواجبات ويدعى المحرمات ويكون من أهل المروات هذا يسأل يقول هناك من يقسم الإسلام إلى شعائر مثل الصلاة والزكاة والصوم ومبادئ مثل الصدق والكذب ومبادئ مثل الالتزام بالصدق وترك الكذب فيمكن الإنسان يؤدي الشعائر ولا يلتزم بالثاني هذه القسمة إذا كانت بهذا الاعتبار ليست صحيحة هي قسمة حادثة عند الناس لكن ذا كان المقصود أن هناك شعائر وهناك شرايع شعائر التي هي الشعائر الظاهرة كالصلاة والحج والصيام وغير ذلك وشرائع التي هي أحكام الإسلام التي يجب الالتزام بها هذه كلها من الدين في فروق عند أهل العلم لكن لا يدخل الفرق في أنها أهلية واجبة وليست واجبة هي مطلوبة سواء على الوجوب أو الند وتركها محرم بالتقسيم المحرم فالمقصود هنا أنها كلها من دين الله يجب الالتزام بها والعدل في التعريف السابق واللي يعمل بها يلتزم بالشعائر الظاهرة ويلتزم في الأحكام بينه وبين الناس بالحق والعدل والميزان طيب نكتفي بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين